اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهايتان كمانك وعكدي كمانه اللهم صل على محمد النبي النمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه Allahumma salli ala Muhammedin, abrık ve rasulika ve ala he ve sallim. Allahumma salli ala Muhammedin Nabi lümi ve ala ali Muhammed. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammed ve sallim, alayhi ve jizihi anna mahu ve ahluhu habibuk. اللهم صل على سيدنا إبراحيم وسلم عليه وجزه على ما هو أهله خليلك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات Allah salli ala seyyidina Muhammedin il-qadil ahkam Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il-imamil akvam Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin id-daimid-dikri dillah Allahümme salli ala seyyidina Allahumma salli ala sibina Muhammedin ilka ve bil azhar. Allahumma salli ala sibina Muhammedin ilwajil anwar. Allahumma salli ala sibina Muhammedin sahib il jamal il abhar. Allahumma salli ala sibina اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلاة فاحفظنا يا من البليه والخطر اللهم صل على سيدنا محمد وعلانه وسلم صلاة تبلغنا بها زياره قبره المعتر وبيتك المنوّر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلاة تبلغنا بها زيارة قبره المعطر وبيتك المنور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تبلغ الرسالة وسلم على من سلمت عليه الغزالة وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة لحوج بها قلبه فرصاله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأسنى وصل وسلم على سر الأسماء لحشنا وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاه تجعلنا بها ممن سبقت نبل اللهم صل وسلم و على سيدنا محمد صل وسلم على اصل الوجود صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله تجعلنا بها من أهل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدين الأمين وصل وسلم على حرز الأمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعل بها كتابنا فيه الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول في الخلق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأول في الخلق وصل وسلم على الآخرة في البعث الحق وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من أهل الحق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الدياجي wa salli wa salli wa sallim ala al-shahidil münaki wa ala seyyidina Muhammedin wa ala alihi salatam teja'aluna biha limman hua ilayke raji wa salli Allahumma salli wa ala seyyidina ala صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تقيل بها عثراتنا أحسن قالة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد روح العالم صل وسلم على خلاص طينة آدم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعيدنا بها من المغرم والمأثال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الترة فآخرة وصل وسلم على طيب الدنيا والآخرة وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكون لوجودنا Allah salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin sıratı la ila akvam ve sellim ala bâbillahi la a'azam ve sellim ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi salaten fetevala salli ala ummi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 اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في النجاسات اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على محمد صلى الله على محمد النبي Allahümme salli ala sirri ke la azam Allahümme salli ala kenzi ke la mutalsam salli ala rasadike la nübhem Allahümme salli ala miftahil ulumirrabbaniye Allahümme salli ala imamil milletil islamiyye Allahümme salli ala nuktatil ya ildaybumiye اللهم صل على كثير جميع المخلوقات اللهم صل على سيدي أهل الأرض والسماوات اللهم صل على القاموس الإلهي اللهم صل على كمال الغير المتناهي اللهم صل على ظل الله في العالم اللهم صل على Nüketi beni Adem Allah Mecali Alla Eynin Cemal Allah Mecali Alla Fahri El Maza Ya ve El Hısal Allah Mecali Alla Gıyı El Neval Allah Mecali Alla Gıyı El Qasım ve El Amal Allah Mecali Muhammed ve Âlani ve Sahbîhi صلاةً تجعلنا بها من أهل العشق والنساء اللهم صلِّ وسلِّم على أعجب الناس وصفا اللهم صلِّ وسلِّم على أطيب الناس عرفا اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد الأفخر الناس نسبا اللهم صل وسلم على اشرف الخلق حسب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أثبت الناس قتما اللهم صل على أوصل الناس رحما اللهم صل على اعظم الناس محلا اللهم صل وسلم على أكمل الناس محاسنا وفضلا اللهم صل على اكرم الناس أرومة Allah mucalli a şerefli nasi hurthuma, Allah mucalli a afçahl arabi insanı, Allah mucalli a aşmexl arabi imana, Allah mucalli a eklerl ambiayı şukra, Allah mucalli ve selim a arfayl ambiayı vikra, Allah mucalli ve selim a avfal ambiayı limama. اللهم صل وسلم على أسن الأنبئياء مقامه، اللهم صل على أفئد الأنبئياء بوهانه، اللهم صل على أظهر الأنبئياء سلطانه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ترطينا بها إلا دونك علما وإيقانا. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة صل على من هو إمام الأنبياء والمحسنين صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على إمام أئمة الإسلام اللهم صل على إمام أئمة الألام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلاة تدخلنا بها مع السابقين تهرسها اللهم صل على إمام أمة الأبرار اللهم صل على إمام أمة الأخيار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلاة تعيدنا بها من عذاب القبر el fitneti ve